كلا رحمان في نصرة الاديان كلا رحمان في نصرة الاديان يا ويلنا في كم اجرا يا صفحات زمان نعيد ماضيها ونذكرها الله موسى الماني فدفد يام صبرك بحر يا علم اللي بوا طافح ومحهدي عبرك انت يا سر الإله صعب نبتهم ونكسرك سر من الإيمان ترجم به الشيطاني فسرّك المكنون في تلك العاصة فسرّك المكنون في تلك العاصة كلم الله في ودي القيارة يا الله الرحمن في نصرة الادياني يا الله الرحمن في نصرة الادياني يا ويلنا القران في كما جرى يا ويلنا القران في كما جرى, جرى سيد اختارك البار لا عظام واشرف قاضي قلنكم اختارك انت دون كل ها العلمريا شفت من دار الطف والاحزان وهموم وادي المهد اصبح لك سفين يصارع امواج المنيه فشرك الطفاني وكن <تصفيق> شاك <تصفيق> <تصفيق> قصاري علامواج في مهد الصباح قصاري علامواج في مهد الصباح ككلم الله في ودي قراء يا رحمان في نصرة الاديان يا رحمان في نصرة الاديان في كما جرى يا رو اعلان القران في كما جرى, جرى لك بالقران عرش فرعان الهيدمت صبر ويمان وثابات عصتك رجت سحرهم ورعبت فكر القغات إلك ثعبان بيمينك سيف وقت النائبات سيف لك الثعبان ترعب به الطغيان لك الثعبان ترعب به الطغيان سيف على لا عدا في صح السييف على لا عدا ب ص يا رحمان بين اسرته الادياني يا رحمان بين سنت فيك ما جرى يا فيك, فيك ما جرى سيدي لم من ديات من بعدك واصيين يا بحار النبي منك يا ونفس هالموقف مشوفه وي النبي يوم علنا بالغدير كون من بعده علي هذا ابي الحسنان مولا عظيم الشان اتقاله المختار والصوت اعتلى اتقاله المختار والصوت اعتلى حكيم الله في باريس يا تم التسجيل والمنتج في استديوهات استديوهات الحوار الاسلاميه يا الله رحماني في نصرة العديان يا الله رحماني في نصرة العديان جرى